إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأوين الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالون إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة يجعلوه في غيابة الجب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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.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 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّبَابٍ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهم واعتدت لهن متكئا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 ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضعسين.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 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات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 قال ما خطبكن إذ رأوتنه يوسف عن نفسه قلنا حسن اللهم علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآلة حس حصل الحق أنا رأوتته عن نفسه أنا رأوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 ولمَّ فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قانوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 عس الله أي يأتيني بهم جميعا إن هو العلي الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَ حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بذي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِنُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفٌ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِ قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم قال ابوهم انني لاجد ريحه يوسف لولا ان تفندون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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمينين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزر من بعد ان نزر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنو أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 وتفصين كل شيء وهو دو ورحمة لقوم يؤمنون.